بسم الاب والاب والروح القدس ارمنا واحده كثير قوي بيحصل ان البعض يقول انا ماشي مع ربنا ولكن علينا ان نختبر هل فعلا الواحد ماشي مع ربنا ولا لا ولعل من الوسائل الحمّة جداً في اكتشاف هذا واحد ماش معرفنا ولا لا ثمر في, في الحياة الروحية في حياتنا. كيف يثمر في الحياة الروحية؟ السيد المسيح بيقول من سماركم تعرفوا لهم من السمر الانسان يعرف نفسه هل هو ماشي مع ربنا ولا لا وبيقول ايضا من السمر تعرف الشجرة يفسر الموضوع ده بيقول لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيد ربنا خلق الانسان في الحياة لكي يسمع ثمرًا. ونتيجة الثمر الطيب يروح به الملغوز. وان ما كانش فيه ثمر يبقى حياته زي اللتة او اللتة كم افضل. وهكذا قال السيد المسيح لرسوله الافتار في لخمس عشر انا اخترتكم واخمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم يعني الواحد يكون ايه الروحي وهذا ثمر يدوم ويستمر وقد اعطانا الكتاب المقدس أمثل للذين كان لهم ثمر قوي في حياتهم زي يوحنا الرعبيان يذوبك بالكثير سنواتين أو أقل لما أنص يعني وانتقل وان من هذا العالم ولكن في الفترة ديه القليلة استطاع ان يعد ضرير قدام السيد المسيح وان يقود جماهير للتوبه بعملية التوبة الشمس السفناص الشمس الأول يا ما عندنا شمس بالمئة الأول ولكن هذا الشرماء السفنوس كان له ثمر في حياته وجماهير من رجال ونساء انضمت الى الايمان ووقفت امامه ثلاثة مجامع من مجامع الثلاثة ولم يستطيع ان يقاوم القوة ولا الروح اللي كان بيكلم به ولذلك كان هو الشهيد الاول بين الرجال والنسيحين وبئية الرسل كان لهم ثمر في حياتهم هم اللي نقلوا لنا الايمان وهم اللي نقلوا لنا العقيدة واللهوزيات والثقوص والاضرار الكنسية وكل حاجة كده مثلا قاري مربس ين مصر في الفترة في السنوات التي قضاها في مصر استفاعل وحول الشعب كله الى الهمام بالمسيح والسوشل لكن جعل البل البلد مسيحي كان له ثمر في حياته ومفروض احنا في كل الرسامة نقوم بيها تكون هذه الرسامة لها سمر في الكنيس لها انتاج يعني الزيس يترسم جديد يشعره انه قوة روحيه داخل في الكنيس وبدأت تعمل وجنتك ويبان العمل بتاعه كثمر او الرهبنة مثلا عندنا اديرة كثيرة للرهبنة ولكن الرهبنة اما ان يكون لها ثمر في حياة الوحدة والتأمر واما ان يكون لها ثمر في خدمة الكنيسة ولكن لا ينصح ان تبقى بلا ثمر اما منضحوا الناس عشان الانسان يكون مثمر في حياته الروفية لازم يشوف ايه العقوبة اذا لم يصنع ثمرا الكتاب يقول كل شجرة لا تصنع تمرن تقضى وتلقى في النار هذا قررت مرة ثانية كل شجرة لا تصنع تمرن تقضى وتلقى في النار وبعدين السيد المسيح يقول انا الكرمة وأنتم الحصان كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر الأكثر إذا كانت الحكاية دي لهذه الخطورة لازم واحد حاجة نفسه إيه الثمر اللي أنا بعمله في حياة الروحية أو في حياة الكنيسة كنت بالانتمر اخاف على نفسي وابتدي من دلوقتي اشلخ بطريقة تخلي حياتي مصمرة بالنسبة للكهنون نلاحظ ان السيد المسيح حينما وضخ كهنة في اليهود في متى الصح 21 قال لهم سلمة جدا قال هي ملكوت الله ينزع منكم ينزع منكم ويعطى لامة اخرى بصنع ثماره يعني انتم جبتوش ثمر لملكوت الله ملكوت الله ينزع منكم ويوضع لأمة أخرى بصنع ثمر إذا كان الأمر كده نشوف إيه أنواع الثمر المطلوبة مننا أول حاجة قال عليها الرسول القديس بوليس في غلطة إصحاح خمسة آية 22 و32، الثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أمان ووداعة وسعادة فلاح فيما كل فهل كل واحد فينا عنده هذا الثمر ثمر الروح في حياته؟ ولا بتمر علينا الحكايات ولا تدخل السفيرة. هل في صار في حياتك ثمرة الروح في محبة؟ وفرح والسلام وطول سنة ودعاء وتعظيم. محبة طبعا المقصود محبة لله ومحبة للناس ومحبة حتى للمسيئين اليك فينا السمر ولو كدنا كلمة المحبة لوحديها ما جايز واحد يقول اشهر وبدأ انا سالك بالمحبة اخف ده فهو طب نشوف السمر بتاع يقول لك المحبة لا تأذن ده الثمر فتحك والمحبة تترفق والمحبة لا تحدد والمحبة لا تطلب لنفسها ده كلام كثير موجود فجرس في الأولى الثاعة 13 فهل فيك ثمر المحبة كما يشرحه الرسول؟ وانا جايف بغرور او بعزم فهل او بعزم محاسبة للنب اقول اشهد فهل انا عندي محضة انا اللي بكر حد ولا بحضة حد لا بكر حد ولا بحضة حد دي من ناحية السلبية لكن من الناحية دي جابية انت سالك في شروط المحبة, المحبة التي ضعطي اكثر مما تأخذ كما يقول الكتاب مربوط هو من الاضاء والمحبة التي تبدو حتى ذاتها والمحبة التي لا تصله ما لنزها ونحن بنأخذ عناوين للفضائل دون ان ندرك محتويات هذه الفضائل او نأخذ اسم الفضيلة دون ان نبحث ما هي ثمار هذه الفضيلة في حياتنا مثلا واحد اقول لك لن يوجد انسان غضوبه بالقلب لكن قلبه ابيض ما لو كان قلبه ابيض ضمن اضباعه وضيباعه هل القلبه ابيض يكون ثمره الغضب والنرزة الناس يخبئه في فهمه يعني قلبه ابيض للي يكون قلبه ابيض يكون من ثمره الفاظه بيضار كلماته لانه بيقول من صيد القلب يتكلم اللذاء والقلبه ابيض يشوف خول السيد الرب الانسان الصالح من كند قلبه الصالح يخرج الظلاح الإنسان الشغير إن كانت قلبي الشغير خذر الشروط فبرضه لازم نشوف الزمع لكن ما نعودش نهور الزباب غير موجودة لأن من أهم الثمار ثمار أفعال الهنسان ثمار عمله بيقول لك ما يزرعه الانسان ايجاه يحصد هجيب لكم مثال بسيط كده على الثمريات احنا من الانسان بالليل سواء كان بعضها احلام بره او احلام قضيه او احلام كوف او اي نوع من انواع الحر الذي تحلمها بالليل هي ثمر اذكارك وحواسك بالنهار ما تفكر فيه ويخنزم لعقلك الباطن وما تجمعه حواسك من سمع وبصر ولمس الاخرو كل ده يتخذ ومن ثمره ذات الأحلام كلها ثمار للنساء ولذلك الذي يحتفظ بصداقة الليل تكون حياته باقية ومستمرة من معان. يحدث في نفاذ وحياة وثمار لكون أحلامه صايرة بالليل كلها ثمار ما يزرحو الإنسان يه وياخد أو جيد واحد يروح يعترف عند الأب كأنه ويقول أن شوك سويت ويس وأقوى نفاذ الثوبة لابد ان يكون لها في للحياة ولذلك هناك آية خطيرة جدا بتقول اصنعوا ثمارا تليكوا بالتوبة اصنعوا ثمارا تليكوا بالتوبة ثمر الثوبة منه الانتحاب ومنه البكاء الخطيئ لما فعل داود النبي في المزمور الخمسين وقلت يا رب لا تبكتني بغدا ولا تبكتني بصورة ترحمني يا رب فإني ضعيف اشفيني فإن قد فتضطربك وأيضا من ثمار التوبة تغيير الحياة تغيير كاملا ليس فقط من جهة الفعل إنما حتى من جهة النية ومن جهة مشاعر القلب من هو ومن ثمار الثوبة الواحد يصمدح نتائج الاخضاء الثديمة زي ذكر العشار قال ان كنت ظلمت احد شيء ارد اربعات اضعاف ولا يقول انا ضبت من غير ثمر لا ومين يقبل الكلام اللي يتوب حقيقي كانت حياته ايضا ابتذال زي موسى الاسود لما كان يرفض انه يحكم على حد غيره ويقول هذه خطاياي وراء ظهري تجري وانا تقدمت لكي ادين اخي بينما الخطايا اللي بتقول خطاياي وراء ظهري تجري كان هو ساه او ساء لكن تأثير القضايا القديمة بتجيب نوع من انسحاق القلب في الداخل يبقى التوبة لها ثمر يتوبة لها ثمر واحد يقول انا بحكم ما تماري الخدمة في حياتك وحياة القاضرين بوجة الرسول بيقول لأهل الرمية بالإصلاح الأول لكي يكون لي فيكم ثمر أيضا زي البقيين يعني كلية ثمر ثمر موجود محفوظ عند ربنا صدقوني كل نوع من الخلق ولذلك الكتاب بيقول على بم المسيح نفسه من سقى احد هؤلاء الصغار كأس سماع بارد باسمه لا يضيع اقر ثمر محفوص اوه وفيه ثمر في المحظومين في تغيير حياة لكن نخدم وخدمة ليس لها ثمر بخدمة ايه دي؟ كنيسة يكون فيها المخدومين بالمئات ومش لقين واحد فيها يتكرر في خدمة ربنا يبقى فيه السمع ليه سمر الخدمة ان كانت لا تحدم مقررسين للرب لازم كل حاسة وحد يفكر فيها تشوف ايه مظهر الثمار الموجودة فيك روحياتك في رآتك الاجتماعات الروحية اللي بتحضرها الهدسات اللي بتحضرها التناول اللي بتشترك فيه ايه الثمار كل دية في حياتك هل غيّرتك تغيير كامل؟ ولا نفس الظبع؟ ونفس الأقطاع؟ حتى نفس الكلام الغلط؟ ويبدو كما لو كانت كل هذه العبادة في حياتك في الظمر ابلس بينك وبالنفسك وقال ماشي مع ربطنة كذا الزمن ايه زمر هذه كلها في حياتي هل اوجدت عندك مخافة الله هل اوجدت مخافة الله من ضمن الاشياء اللي بتضيع الزمر ان انسان يكون عنده قلب منقسم عين في الجنة وعين في النار ومن ضمن الاشياء اللي تتضيع السبار كما طير في مثل الدارع بلع الشوق وخلعوا فاصبح ملا الضمر او المعاشرات الرضية التي تفسد الاخلاق الجيد عشان يكون ليك ثمر في حياتك لازم يكون ربنا ليه عمل في حياتك لازم النعمة يكون ليها دخل في حياتك لازم الروح القدس يكون له دخل في حياتك لان ربنا بيقول بدوني لا تفعلون ان تفعلوا شيئا وبيقول العص لا يحضر ان يأتي ثمر من ذاته ان لم في الكرم لذلك اشبته في يقول الرب والذي يثبت سيء وانا فيه هذا يأتي بثمر كثير فهل انت ثابت في ربنا لكي ولا بتظن انك انت تأتي بثمر نتيجة جهادك وزكاهك وإرابتك وربنا مش تاخد محياتك هجوك مرزاك دا المزهور الاول على الانسان البار يكون كشجر مغروس على مجال المياه تعطي ثمرها في حينك واركوها لا يفتد مغلوش على مجال المياه يعني بتأخذ من الروح القدس اللي شبه بالماء وتعطي ثمرها في حينك يعني لا يتأخر ولا يتباطر تعطي ثمرها في حينك لذلك انبغي ان يظهر الثمر في حياتك الروحية في تصرفاتك في كلامك في علاقاتك في نموك لان النمو علامة من علامات الثمر في نجاحك في جهادك الروحي لان النجاح علامة من علامات الثمر في جدية حياتك، في إجتهادك، في مقاومتك للشيطان، ويكرمك الله سبحانه.